سو تسنيلو الله اكبر الله Elhamdülillah. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم شاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أن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 وَإِذَا نَقَلَ النَّبِيُّ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى أَشْيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى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 صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرط يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعد حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشر فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذاب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير الله أكبر الله أكبر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 صراط الذين أمعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتكون الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءً وأنزل من, وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من التمرات رزقاً لكم فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَن دَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ الله إن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 كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مظهرة وهم فيها خالدون الله أكبر الله أكبر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 وَيُرِيدُ نَغْضَبُ عَلَيْهِمْ وَنَضَالُّن لِّين إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعوضَةً فَمَا فَوْقَهَا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 تُمُوتُ امْوَاتًا فَيُحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثم إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثم استوى إلى فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عظيم الله, الله, الله, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 قال انني اعلم ما لا تعلمون وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال ان بانوني فقال ان بانوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين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 قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون الله أكبر الله أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله أكبر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 <تصفيق> وإذ قلنا للملائك اسجدوا لآدم لا جراث فتكون من الظالمين فازللهم الشيطان عنها فاخرجهم مما كان فيه وقم اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين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 هُدًا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا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 ب وَلَا تَشتَروا بآياتِ فَمَنَ أُ قَضلَ وَإَّ يَفَتَّكُون وَلاَا تَللبسُ الْ الحََّ بِالباقِلِ وَتَقْتمُ الْ الحََّّ أَ تُمْ تَلَون وَقمُ الصَّلاةَ وَآت الزَّكاتَ وَركَعُ مَ الرَّكين اتامرون الناس بالبر ب وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاه واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه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 وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم الغفل فتوبوا, فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم الله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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ قلتم يا موسى لن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 فبَد الذيينَ ظَلَموا قَوْلاًا غَيْرًا الذي قِيلَ لَهُم فَأَزَلن علىى الذيينَ ظَلَموا فزَلنا على الذيينَ ظَلَمُ رِجزَم مِنَ السمَاء بمَا كانَ يَفْسقُون وَإِذاسَسْطَام سَالِ قَوْمِهِ فَقُل النظْرِب بعصَكَحَجرَْ فَم فَجَتْ مِنْ مُذْنَةَ عشرْرَة عين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 قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الدلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 وَبَيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هٰدُوْ وَالنَّصَارٰ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هٰدُوْ وَالنَّصَارٰ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صٰلِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ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 وَالَّذِينَ وَالينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أعوذ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ من قال دع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بغرة لا فارض ولا فكر عوام بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها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 قال إنه يقول إنها بغرة لا ذلون تثير الأرض ولا تسقي الحرط مسلمة ناشية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون الله أكبر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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون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 افَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لكم وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ أَفَتَطْمَعُونَ أَن كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا وَإِذَا لَقِنَّ دِينًا آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُقَاتِلُوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون الله أكبر الله, أكبر السلام الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله الله, أكبر الله أكبر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 ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا مِنْ عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُم عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْمَلَائِكَةَ بُشْرًا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ القدس ف فَكُل مَا جَ أَكُمْ رَسُول بِمَا لَا تَهُوى أَْ قُسُكُ مستُسْتَكبرَرْتُم فَفرَريقًا كَالذَّبَةُم وَفَريقًا تَقتُُون وَقَاُ قُلوبُنَا غُلْف بلَلَّ عَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفرْرِهِم فَقَنِيلََّا يُؤْمِنُون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 فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا مِنْ قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين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 قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ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 مَن كَانَ عَدُوًّا وَلِلجِبْرِيلِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِّلْمُؤْمِنِينَ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا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 ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نَبَذَ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون الله أكبر الله أكبر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 ما ننسخ من آيَةٍ أو ننسها نأت بخير مِنْهَا أو مثلها ألم تعلم أن الله على كُلِّ شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير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 اهدنوا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 لَهُمْ فِي الدُّنْيَا فِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَتَّجِهُوا وَجْهُكُمْ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مَا لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتنونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون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 واذ ابتاء لا ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين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 وَإذ الررفَعُ إبهمُ القَواعِد منِن البيتِ وَإسماعينُ رَبنناَا تَقَب مِ إكَ أن تَ السَّم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وألنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم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 إِنَّ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله الله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 سَنُقركَ فَلَ تَسَ إِلا ما شَ اللهَّهُ إنهُ يَععلممُ الجَهْرَ وَماَا يخفَى وَنُ يَِّركَ لللسر فَذَكر إ فَتِ سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا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 سمع الله لمن حميده ربنا ولك الحب الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر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 السلام عليكم ورحمه الله الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم, الله. السلام عليكم الله الله الله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 اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وعليه ولا يعز من عاديه تبارك ربنا وتعاليه لكي الحمد على ما أعط الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا راسخا اللهم إنا نسألك تحقيق التوحيد اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل ونعود بك اللهم من الشك والشرك والشقاق والنفاق والرياء يا ذا الجلال والإكرار om um. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لأموات المسلمين اللهم وسع ونور عليهم قبورهم اللهم احلل عليهم رضوانك ورحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من كان منهم منعما فزده نعيما ومن كان منهم عذبا فارفع عنه عذابك يا رحيم يا رحمن اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم باركنا لنا في أموالنا وأعمالنا وأعمارنا وذلياتنا وأزواجنا واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا مريضا إلا كشأ إلا شفيته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 اللهم في هذا الشهر الكريم العظيم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار وأعتق رقاب آبائنا وذرياتنا من النار اللهم اجعلنا من أوليائك وأصفيائك وخلص عبادك وممن اختصيته برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقبل توبتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا وثبت على الصراط أقدامنا واسلوا السخيمة قلوبنا اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة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 اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين وأدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب وحر بشرتنا ولحومنا عن النار اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم اجعل ديارهم ديار أمن وأمان وطمانين آمنة وأمان ورخاء يا ذيا قوي يا عزيز اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم وفك أسراهم وداو مرضاهم واجمع كلمتهم على الحق والهدى وول عليهم خيارهم يا قدير يا مقتدر يا علي يا عظيم يا ملك يا قهار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 وابعثك من عقوبتك وبك من لا نحصي ثناءا عليك انت كما اثنيت على نفسك وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله اكبر الله أكبر